حَمْلَهَا وَسَرَّ النَّاسُ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ثم من علقة ثم من مضغط مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء فيها ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أَصَابَهُ خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين do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 السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أكثر ومن في الأرض والشمس والقمر, والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الناس الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجنوب من أساور من يتِيَ لِالطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَالذِّي فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ يشهدوا منافع لهم ويشهدوا لكم فيها مناسب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 كذلك سخخر ننا لَك لاعلكُم الذين أخرجوا من ديارهم بغي لحق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض له الدمى وبيع وصلواتهم Yeah, yeah. قبلهم قول وإن يوما عند ربك كألف سنة الله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في یې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 فُور لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سكنه اِنَّ ذَلِكَ فيك <تصفيق> una bim قدر <mondoNetflix> <classicum>